وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدنوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا النساء فإن اطبناكم عن شيء منه نفسا فكونوا فكونوا هنيا ام مريا ولا تقتلوا سققام اموالكم التي جعل الله لكم قياما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 فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً ضِعَافًا ذَرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلما إِنَّمَا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 ولأبائه لكل واحد منهم السدس مما ترك إذا كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباؤه وورثه أباؤه فلأمه السدس وورثه أباؤه فلأمه السدس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 كأعددنا لهم عذابا اليما أولائك أعددنا لهم عذابا اليما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 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَانَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي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 الذين يبخلون ويأمرون الناس في ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم النار سوف نصلهم النار كلما نضجت لوده بدلناهم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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجر بينهم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 بنتكم بينكم وبينهم وودتوا إيا لي تنيقتم عهم يا ليتنيقتم ليتني في سبيل الله الذين يشرون الحات الدنيا بالآخرة فاليقاتن في سبيل الله الذين الحات الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِنَ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 الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي الطاعدون من المؤمنين غير للضرر غير ان الضر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه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 وساءت مصيرا وساءت مصيرا إلا المستضفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك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 فلنصنوا معك وان ياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفرون وتقفون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميناء واحدا ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من نظر او كهات مرضى ان تضعوا ان تضعوا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَنْتَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 يعدهم ويُمنّهم وما يَعِدُهُمُ الشيطانُ إِلاَّ غُرُوراً أولئكَ مَأوىٌ جَنَّةٌ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً والذين آمنوا وَعمنا الصالحات سَنُدخِلُهُم جَنَّاتٍ سَنُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْهَا تَحْتِ الْأَنْعَارِ خَالِدِينَ فِيهَا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 وَإِنْ مُرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الأَمَانَةَ فَاصْطَبِرُوا الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ورفعنا فوقهم الطور ورفعنا فاطهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا نضاء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 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاءً عَظِيماً وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ دَهْمُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَنَفُوا فِيهِنَّ فِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَقُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تَبَعَ الْفَن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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وعيسى وأيوب ويونس وثارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم